أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون